Bismillahir Rahmanir Rahim Iqra bismi Rabbikalladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaqah Iqra wa Rabbukal Akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal ya'lam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 129. كلا لإن لم ينتهي لنسفع بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب